فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وَآثَارَهُمْ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه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 وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إن تطيرنا بكم لا إلَّا متههله لَنَرْجُمَنَّكُمْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَ عذابٍ أليمٍ قالوا طائركم معكم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 وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه تردعون أتخذ من دونه آلهة أي يردن الرحمن بضر لا تغنى عني سفاعتهم لا تغنى عني شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قَوْمِي يعلمون قَالَ يَا ليت قَوْمِي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين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 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم, ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نَسْلَخُ منه النهار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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَبُونَ وَمَا تَأْتِيْهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إلَّا كَانُوا إلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ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 فلا يستطيعون توصيته ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور ونفخ في الصور فإذاهم من الأجداد إلى ربهم يسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إِنْ كانت الا صيحه واحده صيحه واحده فاتاهم جميع الذين محضرون ان كانت الا صيحه واحده فاذاهم فاذاهم جميع لدينا محضرون فإذا هم جميع لدينا محضرون فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس سيئات فاليوم لا تظلم نفس سيئات ولا تجذون إلا ما كنتم تعملون وأنفخ في الصور فإذاهم من الأجداد إلى ربهم يسلون قالوا ياويلنا ماذا عسنا مما رقدنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين فإذا بحضرون كانت إلا صيحته واحدة فإذاهم جميع اللتين فإذاهم جميع اللتين محضرون فاليوم لا تظلم نفس سيئات فاليوم لا تظلم نفس سيئة ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ان اصحاب الدمنه اليوم في شغل فاكرون هم وازواجهم في ظلال هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون سلام قولا من الرب الرحيم سلام قولا سلام قولا من الرب الرحيم وامتاز اليوم ايها المدرمون وامتاز اليوم ايها المدرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاً كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشأوا لطمسنا على أعينهم فاستبق الصراط فأنا يبصرون ولو نشأوا لمسخناهم على مكانتهم فمستطاعوا مضيّا فمستطاعوا مضيّا ولا يرجعون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 أو لم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مسلو ونسي خلقه وضرب لنا مثله ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنسأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي دعل لكم من السجر الأخضر نارا نارًا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ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 فسبحان الذي بيده منكوت كل شيء وإليه ترتعون